صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكاين من نبي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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ